في المقام الأول ما يسمى بعصمة الأنبياء بدعة فنحن كبشر مهما سمت قداستنا فلأننا في خيمة الجسد لا بد من وقوعنا في سهوات او خطايا ولا يخرج عن هذا الإطار أي انسان مهما كان نبيا او تقيا كما قلنا الكل في الموازين إلى فوق من أن القرآن والأحاديث ذات الحقيقة كما قلنا الآن ولا تبرر أي نبي من الخطيئة بمن فيهم محمد ذاته كما سنعرض ربما لهذا الموضوع في حلقة خاصة من القرآن والسنة عن محمد فبالرغم من هذه الحقيقة الواطنة إلا أن الشيوخ برمجوا الأحباء المسلمون ليعرفوا ربما معلومة واحدة فقط وهي أن للأنبياء عصم من الخطأ الواقع الذي عاشه الأنبياء والذي يقدمه الكتاب المقدس او حتى القرآن غير ذلك تماما وربما الهدف من هذه البرمجة أن الشيوخ يعرفون تماما وبشهادة قرآنهم وأحاديث نبيهم أن الوحيد الذي بلا خطية هو الرب يسوع المسيح حتى أن عندهم مسيح أي ممسوح من الخطايا والأوزار يعني حينما تسأل شيخ مسلم فاهم ما معنى كلمة مسيح لماذا سمي المسيح المسيح لأنه الممسوح من الخطايا ومن الأوزار ولهذا الواقع الواضح قام الشيوخ بتعميم فكرة العصمة من الخطيئة على كل الأنبياء حتى يطنص تفرد الرب يسوع المسيح في هذا الاتجاه الذي يشارك فيه الله الذي بلا خطيئة فهمت الفكرة فين؟ عصمة الأنبياء من أين أتت؟ مع أنها ليست حقيقة ولا واقع قصدوا أن يقولوا أن كل الأنبياء عندهم عصمة لأنهم لاحظوا أن السيد المسيح متفرد في هذا الاتجاه فحتى لا يكون متميزا ومتفردا مما يدعو إلى التساؤل لماذا المسيح قاموا فعمموا لا ده كل الأنبياء عندهم عصمة من الخطية لكن عقيدتهم تنفي العصمة تماما عن كل الأنبياء عدى المسيح ولهذا أقدم هذه الحلقة الخاصة بأبينا إبراهيم الذي ذكرت له التوراة خطيته المشهورة وهي كذب بأن سارة هي أخته ولم يقل أنها زوجته أيضا خوفا من قتله وبالبرمجة المعهودة وبالجهل بعقيدتهم يقوم المسلمون بالهجوم على التوراة متهمين إياها بإهانة الأنبياء وهم لا يعلمون أن القرآن يذكر بكل وضوح أن ابراهيم كذب أكثر من مرة بل وبمقا... يعني وبمقاييسهم فالقرآن يهين إبراهيم أكثر حينما يقدمه على أساس أنه كان وثنيا بل ويقدمه سازجا في بعض المواقف وبنعمة الرب القدير سأقدم الأدلة على كلامي في هذه الحلقة الآن نحن هن... نقسم الموضوع بتاعنا أولا أكاذيب إبراهيم ياريت نكتب مجرد العناوين عشان نكون متابعين مع بعض أكاذيب إبراهيم شكرا للأحباء اللي بيكتبوا معنا كذبة إبراهيم الأولى إني سقيم انا أريدكم تركزوا يا أخواني الكلام ده بصراحة مهم جدا وبنتسأل فيه كثير إذن فرصة أنكم تعرفوا أن القرآن يذكر أن ابراهيم رجل كاذب إني سقيم ورد في القرآن في سورة الصعفات من العدد 86 إلى 93 أعشكن آلهة دون الله فما ظنكم برب الأمين فنظرا نظرا في النجوم فقال إني سقيم ده, ده إبراهيم اللي بتكلم فتولوا عنه مدرين فراغا إلى آلهتهم راغ يعني ذهب فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين في هذه النصوص القرآنية نجد أن ابراهيم يكذب ويقول لقومه الزاهبين للعيد الفكرة ايه بالدارج كده كانوا رايحين للعيد فعاوذ يتأخر لا يريد أن يذهب معهم للعيد لكي يعني يستفرد بالآلهة الوثنية بالأصنان فقال إني سقيم فقال إني سقيم يعني بتحايل أنه ما يروحش معهم إذا نجد في هذه النصوص القرآنية أن ابراهيم يجذب ويقول لقومه الزاهبين للعيد بأنه سقيم وأنه لن يذهب معهم حتى إذا ذهبوا وبقي وحيدا يقوم ف يكسر أصنامهم وقد حدث بالفعل وحينما ذهبوا قام فكسر أصنامهم كما يقول القرآن وقد ورد في سنن الترمزي كتاب تفسير القرآن يعني الترمزي لما تفتح وتلاقيه مقسم إلى كتب ستجد كتاب اسمه تفسير القرآن كل كتاب مقسم إلى أبواب في باب من سورة الأنبياء عليهم السلام نجد هذا الحديث حدثنا سعيد ابن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا محمد ابن اسحاق عن, عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقذب إبراهيم خلوا بالكم من الكلام لم يكذب ابراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث يعني ثلاث كتبات إيه هما يكمل الحديث قولوا إني سقيم ولم يكن سقيما وقوله لصار أختي وقوله بل فعله كبيرهم هذا لا نأتي بأشياء من عندنا هي موجودة في الصحاحات في كتب التفاسير ها هو الحديث يؤكد أن ابراهيم كذبا ثلاث كذبات من بينهم انا سقيم هو لم يكن سقيما خدع القوم ويقمل الحديث ويقول خلوا بالكم من الكمال وقد رويا من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب من حديث ابن إسحاق عن أبي الزناب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحينما يصن في الحديث حسن صحيح يبقى في أعلى درجات الصحة فهناك حديث حسن بس هناك حديث صحيح وهناك حديث حسن غريب وهناك حديث حسن لكن هذا حسن صحيح خلاص كل درجات الصحة أيضا في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي صحيح الترمذي او في الترمذي الترمذي له أيضا من فسروه ونشكر الرب القدير أننا لا نفسر من عندنا فسنن الترمذي لها من فسرها من المسلمين الكتاب اسمه تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي يقول عندما طلبوا منه ونبالت عليه الصلاة والسلام أن يخرج معهم إلى عيدهم كلام عن إبراهيم فأراد أن يتخلف عنهم للأمر الذي هم به فنظر نظر في النجوم فقال إني سقيم ها يعني حشرح لكم يعني إيه نظر إلى النجوم وقال إني سقيم ليريت الناس اللي أنا عملت لهم دعوة يرفعوا عيدهم عشان الأدمنت مشكورين يرفعوا عنكم النقطة الحمراء رنا وكل المجموعة الموجودة تحت معلش أنا مش حارف التابعكم دلوقت فنظر نظر في النجوم فقال إني سقيم وفيه إهام منه أنه استدلى بأمارة بأمارة علم النجوم على أنه سيسقم ليتركوه فيفعل بالأصنام ما أراد أن يفعل او سقموا القلب لما فيه من الغيظ باتخاذكم النجوم آلهة او بعبادتكم الأصنام يعني لما هو بص كده في النجوم زي كأنه يعني مش دي النجوم اللي انتم بتعبدوها سأأخذ من هذه النجوم آه إني سقيم او واحد بيبص في السمى كده ويعمل نفسه أنه هو سقيم يبص كده فوق يقول آه ده أنا رجلي وجعاني ده أنا مش, مش عارف أتحرك هذا ما فعله ابراهيم مذكورة في القرآن في التفسير في الأحاديث هذا الكلام من يريد أن يرجع له أترك لكم بعض المراجع يريد من يريد أن يرجع إلى هذا الأمر سيجده في تفسير ابن كثير للقرآن لسورة الصافات 89 وتفسير شيخ المفسرين الطبري لسورة الصفات 89 أيضا وفي الفتوحات المكية لمحي الدين ابن العربي صفحة 250 وايضا في الكشاف تفسير الزمخشري للقرآن صفحة 1064 وموجود ايضا في مختفر تاريخ دمشق لابن منظور صفحة 1041 وموجود في تاريخ الرسل والملوك لشيخ المفسرين أيضا الطبري صفحة 94 وموجود في كتاب الفصل في المللي والأهواء والنحل لابن حزم صفحة 395 وابن حزم رجل له وزنه موجود في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علي المتقي الهندي صفحة 1665 وموجود في وموجود أيضا في نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري صاد ثلاثة و يعني موجود أيضا من يريد مراجع أكثر موجود في صحيح مسلم في الفضائل كتاب الفضائل باب من فضائل ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم من يعني أيضا موجود في المنتظم لابن الجوزي صفحة 47 موجود في الكامل في التاريخ لابن الأسير المؤرخ صفحة 31 المراجع عندي كثيرة جدا جدا أكثر مما تتخيلوا او تتصوروا عن هذا الأمر الكل يذكر كذبة ابراهيم هذه النساقين دعوني أقرأ لكم من المرجع الاخير وهو الكامل في التاريخ لابن الأثير المؤرخ صفحة 31 فقال إني ثقيم أي طعيم ليهربوا منه إذا سمعوا به وإنما يريد ابراهيم ليخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم وكان لهم عيد يخرجون إليه جميعهم فلما خرج قال هذه المقالة فلم يخرج معهم إلى العيد وخالف إلى أصنامهم وهو يقول كَلِلَّهِ لَأَكِدَنَّا أَصْنَامَكُمْ الأنبياء 21 السورة الأنبياء رقم 21 والنصر 57 فسمعه ضعف الناس ومن هو في آخرهم ورجع إلى الأصنام وهي في بهو عظيم بعضها إلى جانب بعض كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو وإذا هم قد جعلوا طعاما بين يدي آلهتهم وقالوا نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله فلما نظر ابراهيم إلى ما بين أيديهم من الطعام قال ألا تأكلون النص الذي قرعناه في القرآن منذ قليل فلم يجبه أحد قال ما لكم لا تنطقون راغ عليهم ضربا باليمين الصفات 91 إلى 93 في القرآن فكسرها أنا ما زلت أقرأ من المرجع فكسرها بفأس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها ربط الفأس بيده ثم تركهن عارفين الفكرة إيه كسر كل الأصنام بعد ما كسر كل الأصنام ساب اكبر صنم فيهم اكبر صنم راح شايل الفاس اللي كسر بيها الاصنام وعلقها في ايد اكبر صنم من هذه الاصنام اتذكروا الجزئيه دي هنرجع لها بعد شويه خلينا نشوف تفسير القرطبي الامام القرطبي يقول حدثنا ابي قال حدثنا عمرو ابن حماد وانا اقرا من تفسير القرطبي عن أصباط عن السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن سمرة عن الهمداني عن ابن مسعود قال قالوا لإبراهيم إن لنا عيدا لو خرجت معنا لأعجبك ديننا فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم فلما كان ببعض الطريق يعني في نص الطريق ألقى بنفسه وقال إني سقيم أشتكي رجلي فوطأوا رجله وهو فريع فلما مضوا ناد في آخرهم وتل الله لأكيدن أصنامكم قال أبو عبد الله هل في مراوغة وكذب أكثر من هذا تروح معانا العيد أروح معكم العيد رايحين العيد في الطريق ألقى بنفسه وادعى أني سقيم واشتكى رجله يعني فئلا في رجله لا أستطيع أن أذهب معكم ده ممثل كبير ده مش بس راجل بيكزب يعني ده هنا عمل من ابراهيم ممثل يعني مخادع من الدرجة الأولى وبعد ذلك يقولون أن التوراة تهين الأنبياء انظروا ما الذي فعلتموه أنتم بإبراهيم أبو الأنبياء أبو الآباء آسف وحقيقة هو أبو الأنبياء أيضا يعني بعض الناس يسمون هذا النوع من الكذب معارض معارض أي أنه كلمة معارض بالضب أي أنه كذبا غير مقصود في ذاته وله هدف خير وبالتالي فهو كذب غير محسوب وسنتكلم عن ذلك لاحقا اسبكروا كلمة معارض هل في صوت يا أخوة هل في صوت سمعين صوتي شكرا نعم يا ديدي يا معارض نعم يا ماجد سنتكلم عن ذلك لاحقا وسنثبت عكس ما يدعون أنه كذب معارض إذن هذه هي الكذبة الأولى ونأتي إلى كذبة إبراهيم الثانية إذا عرفت الكذبة الأولى عايزكم تطلعوا من هنا وإنتوا عارفين الكذبة الأولى إني سقيم والكذبة الثانية إيه والكذبة الثالثة إيه خلاص نشوف الكذبة الثانية الكذبة الثانية هي فعلها كبيرهم القرآن في سورة الأنبياء 53 إلى 56 إلى 63 آسف سورة الأنبياء 53 إلى 63 يقول القرآن <تصفيق> ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكننا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين كلام متركب على بعض كذا وخلص قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتل الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ده انا اكيد اصنامكم بس انتوا لما تمشوا من هنا طب ليه انت خايف جبان انت يعني ما بتعملش كده قدام الناس يا ابراهيم القران نكمل نكمل واتل الله لا اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جزازا جزازا يعني قطع كسرهم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 لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه ان كانوا ينطقون ما هو علق الفاس في إيد الكبير الصنم الكبير بعد أن كسر كل الأصنم شال الفاس علق في يد التمثال الكبير عملت كده يا ابراهيم ابراهيم خائف بل فعله كبيرهم هذا فاسالوه ان كانوا ينطقون هنا نجد أن ابراهيم يكذب ويقول أنه لم يحطم الاصنام وإنما الصنم الكبير الذي ابقاه ابراهيم ولم يحطمه هو الذي حطمها إذن أين اسمت الأنبياء سؤال مهم جدا ويفرض نفسه في هذا المقام دعونا نقرأ بعض التفاسر حتى لا نفسر من عندياتنا ولا نعطي هذا الحق لأنفسنا فنحن والحمد لله لسنا مسلمين شيخ المفسرين الطبري يقول وقد زعم بعض من لا يصدق بالآثار ولا يقبل من الأخبار إلا ما اصطفاض به النقل من العوام أن معنى قوله بل فعله كبيرهم هذا إنما هو بل فعله كبيرهم هذا ان كانوا ينطقون فاسألوهم أي ان كانت الآلهة المكسورة تنطق فإن كبيرهم هو الذي كسرهم اسمعوا الشيخ المفسرين الطبر ماذا يقول وهذا قول خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابراهيم لم يجذب إلا في ثلاث كذبات كلها في الله قوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله إني سقيم وقوله لسارة هي أختي وغير مستحيل أن يكون الله تعالى ذكره أذن ذكره لخليله في ذلك ليقرع قومه به ويحتج به عليهم وتعرفهم موضع خطائهم وسوء نظارهم لأنفسهم شيخ الطبر يقول لا الأخبار التي تناقلت لنا والتفاسير التي تناقلت لنا والأحاديث من محمد نفسه يقول أن ابراهيم كذبه فلا تخترع هذا كلام الطبري إذن كانت هذه كذبة ابراهيم الثانية حيث أنه أنكر تحطيمه للأصنام وكذب وقال بأن كبيرهم أي كبير الأصنام هو من حطمهم خلاص يا إخوة عرفنا الكذبة الثانية يبقى الكذبة الأولى إني سقين الكذبة الثانية فعله او فعلها كبيرهم كذبة إبراهيم الثالثة صار أختي صار أختي يعني على الأقل في توراتنا في توراتنا التي يقولون أننا نهينا الأنبياء لا توجد الكذبة الأولى ولا الكذبة التانية لإبراهيم على الاطلاق لا يوجد إن يسقيم فالرجل ابراهيم ابراهيم التوراة لا إبراهيم القرآن الشخصيتين مختلفتين تماما ابراهيم التوراة لا يعرف يمثل ولا يعرف يقع في الأرض ولا يعرف يقول Remi وأنا سقيم لا يعرف وإبراهيم التوراة لم يكذب أيضا ويكسر الأسلام ويجبن وبعد ذلك يقول فعلها كبير لا عندنا إبراهيم التوراة مذكور عنه هذه الكذبة الثالثة التي هم يضيفونها إلى الكذبتين السادقتين سار أختي وهي كذبة ثالثة مشهورة عن أبينا ابراهيم وهي الوحيدة التي تذكرها له التوراة ونجد أنها محفوظة في ذهن محمد نبي الإسلام محفوظة في ذهن محمد نبي الإسلام من اليهود الذين كان يسمع منهم وقد ورد حديث عن محمد وهو حديث صحيح ورد في الكثير من الصحاحات وعلى سبيل المثال ورد في المراجع الآتية صحيح البخاري في كتاب النكاح في باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها ايضا ورد مره اخرى في صحيح البخاري في كتاب احاديث الانبياء في باب قول الله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا خليني اقرا لكم هذا الحديث الاخير حدثنا سعيد ابن تليد الرعيني اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاثا حدثنا محمد ابن محبوب حدثنا حمد ابن زيد عن أيوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال لم يكذب ابراهيم عليه السلام الا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله عز وجل نحن الحمد لله ثوراتنا إبراهيم لم يكذب في ذات الله عز وجل اثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بين هو يوم وسار إذ أتى على جبار من الجبابر فقيل له إنها هنا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 ذهب يتنا وها بيه فأخذ ف أخذا فقال د الله لي ولا أضرك فدع الله فأطلق ثم تنا وها الثانية فأخذ مثلها أو أشد فقال إده الله لي ولا أذك فدع فطلق فطلق فدع بعض حجته فقال إنكم لم تتوني بإنسان إنما أتثي بشيطان فأخدمها هاجر أدها هاجر يعني خادمة يعني حتى المسلمين يؤمنوا أن هاجر خادمة سارة يعني هاجر خادمة سارة هم يؤمنون بذلك هذا الحديث البخاري أنا أقرأ من البخاري سأجيبك يا أخي يديدي بس ابتكر السؤال أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومع بيده ما هي فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء سنة واحظين أبو هريرة بيكلم المسلمين عن هاجر التي كانت خادمة عند صار يقول هذه أمكم طيب ماذا بعد ذلك إذا مما سبق يطبح لنا أن ابراهيم وبشهادة القرآن والحديث الصحيح أنه كذب ثلاث كذبات وهذا الأمر يخرج ابراهيم عن إطار العصمة الذي اتدعه الأحباء المسلمون للأنبياء لا توجب عصمة للأنبياء يقولون أن توراثنا أهانت الأنبياء وماذا تسمون هذا على الأقل في توراثنا لا يوجد كذبات كذبات كذبات لابراهيم وانما كذبه واحدة الان ناتي إلى موضوع كذب المعارض الذي يحاولون أن يقولوا لا يعني يعني عارفين يعني ايه زي كذبه بيضه مش محسوبه لكن للامانه البحث اريد هنا ان اعرض ايضا قول البعض عن طبيعه هذا الكذب نحن حينما نبحث يهمنا جدا أمانة البحث فتضع في بحثك ما لك وما عليك حتى يكون بحثك صحيح وأمين بعض الناس أو العلماء المسلمين يقولون أن هذا الكذب مقصود منه إبلاغ الآخر بحقيقة غائبة عنه ولفهم نظريتهم علينا أن نقرأ كلامهم في تفسير ابن كثير للقرآن لسورة الصفات 89 كما أورد ابن كثير أن إبراهيم كذب بشهادة الأحاديث يورد الفكرة الآخر نحن أيضا للأمانة نعرض هذا الفكرة الآخر يقول ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يزم فاعله حاشا حاشا وكلا ولما إنما أطلق الكذب على هذا تجوزا مفروض أطلق الكذب على هذا تجوزا وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث إن في المعاريض لمن عن الكذب لا تستعجلوا كل هذا سيطبح في تفسير القرطبي للقرآن لسورة الأنبياء 63 يقول وقيل أراد بل فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون بين أن من لا يتكلم ولا يعلم لا يستحق أن يعبد وكان قوله من المعاريض وفي المعاريض مندوحة عن الكذب أي سلوهم إن نطقوا فإنهم يصدقون كلمة مندوحة يعني يعني خارج عن الكذب ليست كذب وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو وفي ضمن هذا الكلام اعتراف بأنه هو الفاعل وهذا هو الصحيح الكلام للقرطبي وهذا هو الصحيح لأنه عدده على نفسه فدل أنه خرج مخرج التعريض وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم الهه من دون الله هكذا يقولون انتهى كلام القرطبي يقول ان انها ليست كذبات حقيقيه وإنما مجرد كذب كذب ابيض كما نقول في الدارجة وطبعا الاله الحقيقي يريد ريت نرفع النقطه عن الاخ اكس مسلم الإله الحقيقي لا يوجد عنده كذب أبيض وكذب اسود الإله الحقيقي لا يوجد عنده كذب أبيض وكذب أسود وحتى لا يكون الرد منا نحن فأنا أثبت لهم فساد رأيهم من القرآن ومن السنة النبوية ومن تفاسيرهم الإسلامية أيضا حيث يرد على هؤلاء الذين يهربون من هذه الحقائق أكثر من واحد دعونا نرى من يرد على هؤلاء شرحوا لنا كذب المعاريد كالتالي أولا سأقرأ من جامع الرسائل لإبن تيمية شيخ الإسلام ملقب بإبن تيمية في جامع الرسائل صفحة 345 يقول ولكن يباح عند الحاجة الشرعية كذب المعارض تخيلوا إله يبيح لك أن تكذب عند الحاجة ويسميه كذب معاريد يقول ابن تيمية وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعني به المتكلم المحط وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعارض عارفين يعني المعارض ركزوا عشان تفهموا الكلام الخطير ده هاراما ركاني ولكن يباح عند الحاجة الشرعية كذب المعارض وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعنى به المتكلم المحض وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعارض وهي كذب باعتبار الإفهام وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة عارفين يعني أنا أقول كلام ليس صحيحا انا أقصد شيء وانت تفهم شيء آخر وهذا لا يعتبر كذب انا أخطد خطة معينة وكلام معين أن تقيه فأقول لك معلومة أنا عارف وقاصد منها كذب لكن الكلام يصلك بطريقة أنت لا تفهم ان هذا كذب هل هناك فرق بين ما يسمى معارض ومعارض ما يسمى كذب حقيقي إذن مثلا عمليا لكذب المعارض حتى لا أعطي انا أمثال بدأت أبحث عن أمثال لكذب المعارض فوجدت مثل يقدمه السرخسي في شرف كتاب السير الكبير صفحة 40 جايزنا المثل مقدم من الكاتب الكبير السرخسي في كتابه شرح كتاب السير الكبير ففحة أربعين يقول أنه تكلم بالمعاريض إذ الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامهم معصومون من الكذب المحض وقال عمر إن في في معاريض الكلام لمندوح عن الكذب وتفسير هذا ما ذكره محمد رحمه الله في الكتاب وهو أن يكلم من يبارزه بشيء وليس المراد كما قال ولكنه يضمر خلاف ما يظهره له كما هنا المثال خلوا بألكم من المثال ده مثال إسلامي بحث بس حقيقي وقع كما فعل علي رضي الله عنه يوم الخندق حين بارده عمر ابن ورد قال أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك فمن هؤلاء الذين دعوتهم فالتفت كالمستبعد لذلك فضرب علي ساقيه ضرب قطع رجليه وكان من الخبعة أن يقول لأصحابه قولا ليري من سمعه أن فيه ظطرا او أن فيه أمرا يقوي أصحابه وليس الأمر كذلك حقيقة ولكن يتكلم على وجه لا يكون كاذبا فيه ظاهرا أفسر لكم اللي حصل علي ابن أبي طالد يتبارز مع عمرو ابن ورد وبعدين ظاهر أن علي لقى عمرو رجل شديد فرح خدعه قال له الله انت مش ألتح تتبارز مع أي وحدك مين دول اللي فعمر ابن ورد استغربنا لم أدعو أحد فالتفت إلى ورائه ليرى من هؤلاء الذين أتوا ليساعده فعلي الضرب رجله رح قطعها تماما وبعد ذلك يقولون هذا كذب معارض هذا ليس كذب يا ناس فهمت ما هو كذب المعارض بمثل يقدمه لنا الشرختي مثل حي فهل هذا ليس كذبا أن تجعل المبارز ينظر خلفه لتضربه لتضربه غدرا وجبنا ويكون هذا ليس كذبا إذن, إذن كيف يكون الكذب إذن ما يقولون أنه كذب معارض هو كذب في حقيقة على كل الأحوال أحب أن أثبت لهم من كتبهم فدعونا ننتقل إلى الإثباتات إذن الآن عرفتكم ما هو كذب المعارض وقدمت لكم مثل من السرخة ولكن دعونا ننتقل إلى إثباتات أقوى من ذلك الإثبات الأول من القرآن اعتراف ابراهيم نفسه في القرآن تعالوا نشوف إبراهيم ماذا يقول في سورة الشعراء 82 ماذا تقول يا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين إبراهيم يعترف بخطيئة ويقول في سورة الشعراء 82 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين ها هو ابراهيم يعترف بأن له خطيئة يرجو من الله أن يغفرها له يوم الدين فياتر ما هي هذه الخطية دعونا نقرأ تفسير القرآن لا أعطي نفسي الحق أن أقول ما هي تفسير الإمام القرطبي يقول أطمع أي أرجو وقيل هو بمعنى اليقين في حقه وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواه وقرأ الحسن وابن أبي إصحاق خطاياي مش خطيئتي زي ما مكتوب هنا لا خطاياي وقال ليست خطيئة واحدة قال النحاس خطيئة بمعنى خطايا معروف في كلام العرب وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عزة عزة وجل فاعترفوا بذنبهم سورة الملك 11 يعني في كلام العرب لما يقول خطيئة معنى خطايا هذا كلام العرب ليس كلامي ومعناه بذنوبهم يعني يقول في قوله عز وجل فاعترفوا بذنبهم سورة الملك 11 ومعناه بذنوبهم وكذا وأقيموا الصلاة سورة البقرة 43 معناها الصلوات الكلمة الفرد في كلام العرب بعض الكلمات تعني جمع وكذا خطيئتي إن كانت خطايا والله أعلم قال مجاهد ما زلت أقرأ من القرطبي يعني بخطيئته قوله بل فعله كبيرهم هذا الأنبياء 63 وقوله إني سقيم الصافات 89 وقوله سار أخته زاد الحسن وقوله للكوكب هذا ربي الأنعام 76 ما شاء الله فكز برابع لإبراهيم في كذبة رابعة لإبراهيم يا شباب احنا مش عندين كذبة في التوراة أهم زاد الحسن وقوله للكوكب لما ابراهيم بص للكوكب بعد شوية سأقرأ لكم وقال هذا ربي يعني رجل وسني وقد مضى بيان هذا مستوفى قال الزجاج الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة الله الله الله الله الله الله طيب يبقى كيف فين العثمة لاحظين الكلام الخطير ده انا اقرأ ما زلت من القرطبي لما بت يعني تحط دليل ورا دليل ورا دليل يقول لك الانبياء بشر محمد بشر يا عم ده حاول الانتحار طيب ما هو بشر اتسحر ما هو بشر اهو هنا إبراهيم عمل عمل عمل ما هو بشر فيجوز أن تقع من البشر الخطيئة يقول لا يعليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها صدقني ولا الكبائر دعونا نقرأ أيضا من شيخ المفسرين الطبري يقول وقيل إن إبراهيم صلوات الله عليه عني بقوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين والذي أرجو أن يغفر لي قولي إني سقين وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لصارة انها أختي ذكر من قال ذلك حدثني محمد ابن عمرو قال سنى أبو عاصم قال سنى عيسى وحدثني الحارس قال سنى الحسن قال سنى ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله أن يغفر لي خطيئة يوم الدين قال قوله إني سقيم وقوله فعلها كبيرهم وقوله لسارة إنها أختي حين أراد فرعون من الفراعنة أن يأخذها إذن التفاسير قدمنا قرآن وها هي تفاسير القرآن حتى لا أفسر أنا قرآن من عندي ها هي تفسر تفسر ما قاله القرآن أن إبراهيم حقيقة كان قد كذب اربع مرات كما رأينا قال للنجم ربي يبقى الإثبات الأول من القرآن الإثبات الثاني من السنة من السنة ودعونا نقرأ معا حديث الشفاعة دعونا نقرأ معا حديث الشفاعة يعني حديث مشهور وأنا لا أدري كيف يؤمن به كافة المسلمون وهو يخرج كل الأنبياء كل الأنبياء تماما يخرجهم عن دائرة الأنبياء عن دائرة العثمى عزيز حديث الشفاعة الموسق لدى الأحباء المسلمين لا يجعل هناك ولا نبي واحد معصوم من الخطية يقر أنهم كلهم خطى ويذكر كل نبي خطيته التي تمنع من الشفاعة ما عدا المسيح في حديث الشفاعة لم يذكر له أي زم تخيلوا لا يستطيع محمد المحمد أن يذكر زنبا للمسيح لا يجرؤ أمام المسيح يرتعب أمام المسيح يخر ساقط وبالتالي لا يستطيع أن يذكر ذنبا للمسيح ففي حديث الشفاعة الذي خدع به المسلمون المسلمين بأنه حينما كان في رحلة الإسراء والمعراج يعني من هنا جاء حديث الشفاعة الذي سيكون في نهاية الأيام دعوني أرجع لي هو موضوع نقاشنا اليوم حرمته حرمت ابراهيم أكاذيبه من الشفاعة تخيلوا فهي إذن أكاذيب حقيقية وليست معاريخ يعني كذبات بيضاء لأنها لو كانت بيضاء وليس لها قيمة أمام الله فلماذا حرم ابراهيم من الشفاعة لماذا حرم إبراهيم إذا كانت كذبات بيضة لا لأنها كذبات حقيقية وقع فيها ابراهيم حرمت إبراهيم من الشفاعة فالدليل على أن أكذب إبراهيم أكذب حقيقية وليس بيضة او أكذب معارض كما يحلو لهم أن يتفننوا في التسميات أه وكما يحل لهم أن يقولوا أن شفاعته سترفض يوم القيامة بسبب أكاذيب إذن هي أكاذيب جعلته خاطئا أمام الله وبالتالي حرمته من الشفاعة وبالتالي لا عصنى له فهو رجل كاذب ورد حديث الشفاعة عن محمد هو حديث بالمناسبة حديث نعم يمين نعم ليس لديه ليس لديهم في هذا الأمر جواب ليس لديهم في هذا الأمر جواب وأنا سأعلق عليه الآن فقط اسمحوا لي أعطيكم المراجع بعض المراجع حقيقة وليس كلها لأنها كثيرة جدا ذكر هذا الحديث الذي سأقرأ منه في رياض الصالحين للنووي صفحة 200 ورد أيضا في المصنف في باب ما أعطى الله تعالى محمدا صاد 416 ورد في صحيح البخاري في تفسير القرآن باب تفسير القرآن يعني محمد يفسر القرآن هل بعد ذلك من يفسر أفضل من محمد؟ في باب ذرية في كتاب تفسير القرآن في باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا كذلك في إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزاري العالم الكبير صفحة 1486 ورد في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي المتقل هندي صفحة 2164 ورد في سنن الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله باب ما جاء في الشفاعة وأرجو أن لا تضحكوا إطلاقا فقد ورد أيضا في الخرافة المسمى إنجيل برنابا صدقوني أنا كنت يعني أقرأ في برنابة وفجئت أن حديث الشفاعة كاملا ماخد فصل كامل في ما يسمى بإنجيل برنابة طبعا الكاتب مسلم وفقط في أخطاء كثيرة وكشف نفسه إن هو مسلم في كلام كثير كتبه وأخطاء كثيرة وقع فيها فهو مسلم حتى لا يفهم الإسلام لأنه أخطأ في في الإسلام أيضا يعني. فلنقرأ إذن حديث الشفاعة الذي أكد فيه محمد على أن الأنبياء لا عصم لهم فهو يريد أن يزكي نفسه عليهم فإذا به ينسى ويذكر أخطاء الأنبياء هو اللي بينادر عصمة الأنبياء لكن عايز يضع نفسه فوق كل الأنبياء فنسى أنه كذب قبل ذلك وادعى أن للأنبياء عصمة فالكذاب نسى الآن يذكر اخطاء الأنبياء في حديث الشفاعة ما عدا سيد وإله الرب يسوع المسيح لم يجد له محمد خطأ ليذكره محمد له في هذا الأمر فدعونا نقرأ إذن حديث الشفاعة سأقرأ من تفسير محمد شخصيا النبي الإسلام صحيح البخاري تفسير القرآن باب ذرية من هملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا نقرأ معنا حدثنا محمد ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ابوحيان حيان التيمي عن أبي زرعة عن عمر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلحم حديث عجيب أتى بلحم فرفع إليه الزراء وكانت تعجبه يعني الناس جايبين لحمة حطين لحمة يعني فا قدوا له يقول لك محمد كان فقير يعني ما بيأكلش وكان بيصوم واحد بيأكل دراع دراع بتاعتبيحة بتا... بتا بيصوم ايه وإزاي ما بيأكلش قاعدين بيأكلوا أدموا له الدراع أخذ الدراع. شوفوا الحديث للبقاري بيقول ايه فنهش منها نهشة ثم قال نهش عارف النهش ذا كلامي كلام وحيد أبدا كلام في آل بخاري في تفسير القرآن الكلام لمحمد نهش منها نهشه ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة <تصفيق> وهو بنهش في اللحمة بيقولهم انا سيد الناس يوم القيامة طيب وهل تدرون مما ذلك يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرد ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم كلام دا كله بحكيه محمد وهو بنهج في الدراع خلاص بنهج في الدراع وبحكي عنه فيقول الناس بعض الناس عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وامر الملائكة فسجدوا لك ده إله وسن ده لبعمر الملائكة يسجد للناس ده إله وسن مش الإله بتاعنا ده إله المسلمين وامر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا يقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله النهاردة يوم الغضب يوم القيامة ده يوم الغضب يعني وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح الله اقترح عليهم آدم يروح النوح فيأتون نوحا والراجل عما لينهج في اللحمة فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفى لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري نوح دعا شتا يعني دعا دعوة مش كويسة على القوم بتاعي فده الخطيئة بتاعكم اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى ابراهيم فيأتون ابراهيم فيقولون يا ابراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه نعم لسه بنهج في اللحمة يا اكس المسلم ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله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 ولم يذكر زنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد لم يذكر لعيسى أي خطأ إطلاقا طيب لماذا منعتهم من الشفاعة إذا كان القرآن ذكر لك أنت أخطأ يا محمد وتاريخك كله أسود تماما كله يعني خطايا يعني لا مسيل لها فإذن لماذا مع أن عيسى لم يذكر له أي ذنب لا يشفع ولماذا يقول ذنب نفسي نفسي نفسي لا إجابة الذي كان يتأل منذ قليل لا إجابة عند المسلمين على هذا السؤال لماذا عيسى لا ببساطة لأنه عيسى بتاع النصارى لكن هذا محمد خاتم النبيين والمرسلين أشرف المرسلين نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتونا محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يعني كان في الزنوب طيب ليه ما غفرش ما تقدم وما تأخر لإبراهيم ليه ما غفرش ما تقدم وما تأخر لنوح ليه ما غفرش ما تقدم وما تأخر لي لآدم دعك من كل هذا عندنا واحد لا أخطأ لا عنده ذنب تقدم ولا تأخر وهو عيسى لا يحتاج أن يغفر له ما تقدم او ما تأخر فلماذا لا يشفع الكذاب يقع في مشاكل يا أخوة الكذاب يقع في مشاكل ينسى وبالتالي كل ما يقوله متضارب مع بعضه البعض نعم مازال ينهج في اللحم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء, وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من زندك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلقوا محمد يقول عن نفسه فأنطلقوا فآت تحت العرش فأقعوا ساجدا لرب عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن السناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اصلب انت عزيحة دهولك سل تعطه واشفع تشفع فارفع رأفي فاقول أمتي يا, رب. امتي يا رب امتي يا رب فيقال يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إن من بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير او كما بين مكة وبصرة يعني ما بين المصراعين بتوع الباب ده باب ضخم جدا جدا بين الضفة ده المصراع ده بتاع الباب والمصراع ده بتاع الباب زي من هنا مكة وبصرة زي من هنا وطنطة زي ما يكون واحد قاعد كده في, في أسوان قول لك ده الباب من هنا وطنطة ممكن الناس عايشين في الخليج ما عارفوش طنطة فين زي ما أنت قاعد في مكة تقول من مكة مثلا للمدينة يلا يبقى إذن من السنة من أحاديث محمد شخصيا أنه لا عصوى للأنبياء بل يعترف على نفسه بأن الله إله القرآن غفر له ما تقدم وما تأخر من زنبه وأن كانت له زنوب لكن هذا الإله العنصري لم يغفر لنوح ما تقدم وما تأخر ولا لإبراهيم وكان عنصريا أكثر حينما لم يقبل شفاعة رجل لم يخطئ وهو عيسى كلام يدعو إلى الشفقة أكثر من أي شيء آخر نحن نشفق على هؤلاء الذين يكذبون ويصدقون الكذب الإثبات الثالث من العلماء إذن أخذنا إثبات من القرآن وأخذنا إثبات من السنة ونأتي الآن إلى الإثبات الثالث من العلماء وأعود مرة أخرى إلى شيخ المثيرين الطبري في شرحه لسورة الصافات 89 يقول إن ابراهيم ما كذب إلا ثلاث كذبات اثنتان في الله وواحدة في ذات نفسه فأما الاثنتان فقوله أني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقصته في سارة وذكر قصتها وقصة الملك وقال آخرون إن قوله إني سقيم كلمة فيها معراض ومعناها أن كل من كان في عقبة الموت فهو سقيم وإن لم يكن به حين قالها سقم ظاهر والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الكلام الخطير ده بخلاف هذا القول وقول رسول الله هو الحق دون غيره هذا الشيخ المفسرين الطبري يقول ليس هناك معارض في كذب ابراهيم وما وما قاله محمد نبي الإسلام هو الحق دون غيره وماذا قال محمد قال أن محمد قال ان ابراهيم كذب تفسير الامام القرطبي لسوره الصفات 89 نجد الاتي قالوا لابراهيم إن لنا عيدا لو خرجت معنا لأعجبك ديننا فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم فلما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه وقال إني سقيم أشتكي رجلي فوطئوا رجله وهو فريع فلما مضوا نادى في آخرهم وتال الله لأكيدن أصمامكم الأنبياء 57 قال أبو عبد الله وهذا ليس بمعارض لما لما قال ابن عباس وابن جبير لأنه يحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران قلت وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاث كذبات الحديث وقد مضى في سورة الأنبياء وهو يدل على أنه لم يكن سقيما وإنما عرض لهم إذن فإن ابراهيم في القرآن والسنة والتفاسير أقل ما يؤصد به أنه كذا لا توقف يا جلالة الملك توقف عن النهش نهش اللحم لأننا انتقلنا الآن عن حديث الشفاعة إذن يا أحبة الرب من القرآن والسنة والتفاسير ابراهيم كذاب ولا يوجد ما يقولون عنه عصمة أنبياء أين عصمة الأنبياء إذا كان الرجل يكذب وفي القرآن مذكر له اربع كذبات يلا حنشوفكم حظين ولا لا اكتبوا كذا نمر واحد إيه يلا يا شباب شجعوني نمر واحد نمر واحد لا حد عارف طيب إني سقيم نمر اثنين فعله كبيرهم نمر ثلاثة كذبوا عن سارة أنها أختي نمر أربعة نظر إلى النجم وقال هذا ربي ما شكذا؟ لا أنتم الشاطرين أنتم كنت نايمين كنت نايمين مع أني عارف أنه في ناس ماسكة وراء وألموا بالدوين هنا ويدخل الأحباء المسلمون في حرج بالغ حينما نقرأ لهم هذه النصوص القرآنية عن الكذابين ونظرة القرآن لهم حيث ورد في سورة العمران تعالوا نقرأ سورة العمران سورة العراف وسورة الزمر والنحر نصوص كده سريعة سوره ال عمران 61 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابنائكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين لعنه الله مين الكاذبين وابراهيم كاذب سورة الاعراف 66 قال الملأ الذين كفروا من قومه لا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين الكذاب سفيه وإبراهيم كان كذابا في القرآن سورة الزمر 3 أنا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم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 سورة النحل هل الصوت عيلة شوية يا أخوة صوتي أنا عيلة شوية ولا زي ما هو هل الصوت أصبح شوية احسن أرجو ذلك <تصفيق> سورة النحل 105 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون قاطع أكثر طيب أرجع زي مكان يعني أرجع زي مكان طيب أنا رجعت زي مكان سورة النحل 105 إنما يفتر الكذب من الذي يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون إبراهيم كاذب فهل لا يؤمن بآيات الله إذن إذن فإبراهيم في القرآن والسنة والتفاسير كذاب والكذاب في القرآن هذا حكمه فما هو رأي الذين ينادون بعصمة الأنبياء وها هي عقيدتهم وواقع كتبهم تقول بغير ذلك أخيرا انا انتهيت من الموضوع دعوني أذكر لكم وسنية إبراهيم،, ابراهيم القرآن هذا الرجل وسني في القرآن او كان وسنيا لنكون دقيقين في الكلام يعني لم يقدم لنا القرآن ابراهيم كاذبا فقط وإنما وسنيا مشركا بل بل وساذجا ايضا يعني مش بس واحد وسني ولا مشرك ده ساذج لا يملك حتى يعني عقل ليفكر وأنا سأقرأ من يريد أن يتابعني من سورة الأنعام 76 إلى 80 ودعونا نحكم على ابراهيم القرآن فلما جن عليه الليل لما جاء الليل يعني فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي طب انت مبارح من الشاي في الكوكب دي السزاجة اللي أنا بتكلم عنها كأنه أول مرة في حياته يشوف كوكب طب ما هو مبارح شاي الكوكب وأول مبارح والأسبوع اللي فات والشهر اللي فات شاية الكوكب ولسه النهاردة هيشوف الكوكب لما جاء الليل ولا مكانش فيه ليل يعني أول ليل يعج عليه النهاردة عجيب الكذاب ينسى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفله غاب يعني قال لا أحب الآفلين مع أنه كل يوم بيأفل قدامه كل يوم بيغيب الكوكب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اكبر الله الله الله, الله. هذا أكبر ها؟ خلوا بالكم التسمية دي ليست من فرق. هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون هو في حد قال لك إنه هذا ربي ما أنت اللي بتقول وبعد كده تروح ترنيه على القوم يعني شاف الكوكب قال ذا ربي ما ينفعش أول مرة يشوفه الظاهر لما غاب أفل آدم ما ينفعش لو حبوا شاف القمر لأول مرة هذا ربي دحلهم نور كبير لما غاب قال لا أحب العفلين ظاهر مكانش في ليل ومكانش في نهار لأنه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي الله هو مكانش في ليل ومكانش في نهار يعني هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من أهدت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما انا من المشركين مين هو اللي فطر السماوات والأرض ما أنت لسه من, من أربع ثواني خمس ثواني بتقول للشمس هذا ربي من الذي عرفك أن, أن هناك فاطر يعني خالق السماوات والأرض مين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما انا من المشركين وحاجه قومه قال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 او قمرا او شمسا عندكم في قرانكم ابراهيم كان وثنيا عابد وثن لا لا يوجد هذا في توراتنا اذا من كل ما سبق من كل ما سبق يتضح لنا ان ابراهيم رجل كذب اربع مرات ادعى ان هذه الكواكب هي الهه له وبالتالي الكذاب ليس معصوم يخرج من دائرة المعصومين إذن مقولة أن الأنبياء معصومين من الخطأ هي مقولة غير صحيحة ليس لها واقع على أرض الواقع لا يوجد واحد فقط يعني من نفذها هو عيسى دعوني هذا باللغض الإسلامي عيسى فقط هو من نفذها هذا الأمر لكن دعوني أسأل المسيحيين آخر سؤال حتى أسلم المايك للأخذ المباركة حن نحن نقول أن المسيح هو الوحيد الذي بلا خطية صحيح؟ تواثقوني من يوافقني يكتب لي ثلاثة من يوافقني يكتب لي ثلاثة طيب إذن كلنا نتفق على أن المسيح هو الوحيد الذي بلها خطيئة سؤالي لكم سؤالي لكم هل المسيح معصوم من الخطيئة من يقول أن المسيح معصوم يكتب لخمسة ومن يقول أن المسيح ليس معصوم يكتب لي أربعة المسيح معصوم اكتبه خمسة المسيح ليس معصوم اكتبه أربعة طيب شكرا المسيح ليس معصوم من الخطيئة يا إخوة المسيح ليس معصوم من الخطيئة ليه؟, ليه ليه ليه لأن المسيح إذا كان معصوم من الخطيئة معنى أن هناك إلها يعصمه وهذا خطأ فالمسيح بذاته لا يخطئ فالمسيح هو الذي يعصم الآخرين وهو لا يعصم كلمة معصوم يعني في قوة خارجة تتحكم فيه قوة خارجة تتحكم في المسيح فتعصم من الخطيئة هذا الكلام غير صحيح المسيح يعصم الآخرين لكن هو بذاته هو بذاته لا يخطئ هو بذاته بعيد عن الخطيئة هو لا يحتاج أن يعصم أحد فهو المنزه عن كل خطيئة الذي لم يوجد في فهمه غش ولم يفعل خطية هل فهمتوا يا أخوة إذن المسيح ليس معصوم لا هو الذي يعصم والمعصوم هو الذي يحتاج إلى حماية من الخارج أما المسيح بلا المتحد بناسوته اتحاد تام وكامل ومطلق لا يحتاج أن يعصموا آخر وإنما نحن الذين نحتمي نحتني في طهارته ونحتني في كماله ونحتني في بره حتى ما يرانا ابونا السماوي ابرار واطهار يرانا اطهار وكاملين في شخص المسيح الكامل يرانا ابرار في شخص المسيح البار وهكذا ايوه يا بيغن هذا هو الكلام الذي نقوله ان لاهوته لم يفارق نسوته لحظه واحده وبالتالي هو دائما الذي يعصم الآخرين لا يحتاج إلى أن يعصم أحد لأن المسيح الاتحاد اتحاد تام كامل مطلق هو يعصم الناس لكنه لا يحتاج إلى عصمه من أحد لماذا؟ لأن لهوته المتحد به اتحاد تام وكامل ومطلق هذا اللهوت المتحد به نتكلم عن المسيح الواحد في الجوهر الواحد هو يعصم الآخرين ولا يحتاج أن يعصمه أحد لأنه هو الله الظاهر في الطبيعة البشرية اشكر محبتكم أحبة الرب أشكر تواجدكم وتشجيعكم وصلاتكم من أجلنا وإذا شعر رب عشنا وكان لنا عمر نحاول في الأسبوع القادم أن نتقدم في هذا الموضوع وهو موضوع اسمة الأنبياء لأنه موضوع فعلا يحتاج الى دراسة خاصة الأحباء المسلمين ليعرفوا ان كتابهم لا ينزه أحد عن الخطية غير المسيح فقط شكرا أختي المباركة حين الرب يبارك حياتكم ولكم من قلب يحبكم كل تقدير وسناء المايك معك أختي المباركة